بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت لرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم ازواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة من أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة من أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون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 أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء نسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا فانشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عربا ترابا لاصحاب اليمين ثله من الاولين وثله من الاخرين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 وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون آئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا لولون قل إن لما جموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون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 ولقد علمتم النشأة لولا فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون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 kan min de Murrebien, farouhoo warihanoo wajammeetunagim, wa'amma in kan min a-shabi al min a wa'am.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 سبح بسم ربك العظيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.